كذا وكذا محروس نفسه يطير يطير يطير يطير كالطيور يطير كالحمام يحلق كالبجع البري، يسبح في الهواء الحر انه حلم الطيران المستحيل لكن محروس تمكن من فعله لان محروس ممكن تبطل كتابه وتمسك في الباراشوت كويس احنا خلاص حننزل في الميه مش عايز حد تاني. روح روح يصير بعيد أتصير أنت كمان؟ أنت صدقت إحنا بنقع آه صحيح بح. ده كده الورق ممكن يتبال أحسن عشان تبطل كتابه وتركز شوية أنت بتعرف تقوم أوه, أوه. ما أوه إلا باعرف أقوم ده أنا ده أنا سابكة بالعمل مدرسة كانوا بيستموني الحوض ده أنا ايه ده انا جاهلك اوه ايه ده اوه بخري بخري يا اخي هتغرق نعمل فيه امسك في العوامة كويس انا ما نغرقش اوه العمة اهي اهي العوامة سيبني انا ابغي كويس تسيق امي بتعرف تقول ايه بس يا احوط بعرف اقول بس في البسير دي باية بارك بقى كده خليني الرجال الرجاله راحوا فين يا عاشور عشور انا هنا يا جلابه خليني راح فين اه خليل البرجونط بتاعه وقعش وواقع في المايه من بدري يلا هاخد اصور عليه لازم يعني نعتبره شهيد ونخلص شهيد ايه يا كلب البحر واحنا في الطريق الى إيلات انزل انزل دور عليه وما تطلعش من غيره وانا لك حتى لو لقيته تلك انت تحت الميه لحد ما روحك تطلع امرك يا خواجه الم... الم... الميا زعى قوي دي... دي مش نبس بجاما صوف تحت هدونك دي ايه دي... لا طب خلطانة خلطانة ما <تصفيق> <أنا> ده <لعلمك> بقى <تصفيق> ما بخرجش بالبيت إلا ولا نبس بجاما صوف تلط قطع تحت هدوني ها. لكن لكن مكن احلم في الصيف أم يعني في, في الشتاء انت بتلبس إيه؟ بطانية ملبس بطانية تحت الهدو يا حالي يا حالي أشهر إيه يا بلاي؟ خيلة جنابه يلا بينا بقى احنا نعوم لحد الشط لكن ده ما بحرفش عوف المياه البلح تعال طيب امسك في عشور كويس وهو هيسحبك يا تديني للسرقة يا تديني للسرقة عشور تاني عشور تاني يلا بقى احنا لازم نقص للشاطل قبل ما يحسوا بينا هم من اللي يحسوا بينا؟ حرس الحدود مامي يا حسن مامي مامي مش عارفة حصل لها ايه ما تخفيش يا شفكي انا حافضل معاك لحد ما نلاقيها اهد انت بس قوليلي. آخر مرة شفتيها كانت أمتك من يومين كنا قاعدين مع بعض وكان بتقولي إن هي وراها شغل كتير قوي في المطابع بتاعنا نحني لا دي قالت لي إن هو شغل تاني لكن ما قالت لي الشغل إيه طب لما خارجت ما قالت لي كل شيء رايح أفين لا هي كانت آدا معي وقعد لها مكالمة قامت بعدها ونزلت على طول مكالمة من مين ما أعرفش يا حسن ما أعرفش طب إيه دي بس ما تخفيش أنا حعتدي تحرياتي ووعيدك إن مش هسيب الموضوع ده لحد ما رجع هالك لحد عندك إيه ده بجد يا حسن بجد هتعمل كده عشاني واكتر من كده عشانك شافكي انت اي حاجة نفسك فيها انا هعملها يعني هترجع لي مومي يا حسن لو عايزاني رجعلك بابي الله يرحمه حرجعه <تصفيق> ماذا تفعلون هنا دهدو دهدو ده لستهدو سمك ماذا اه اه اه اه اصدق احنا احنا احنا احنا بتاعتنا وقعت واحنا نطينها من ولماذا سكتت الطياره اصلا طياره واحد اسمه ده موره يعني كان لازم توقع ده كويس انها طارت اصلا ده ما قلت لك قبل كده ما تجيبش ترابويا لا حكيب حكيب مش هو السبب في اللي احنا فيه دلوقتي لا مش هو لا هو ماذا تفعلان؟ أس أمامي؟ لا لا لا لا لا خلاص لا لا تتشاجر لا نحن لا نتشاجر نحن نتحدث خلاص خد لك لفة كده بالمركب بتاعتك والقاعدين تاني نكون خلصنا انتم أنتم مقبود عليكم بتهمة التسلل إلى زنجبار ت ت تبالك أنا أنا أنا أنا أصيح مقبود علينا ليه إحنا محاولاش نتسلل أيوة الطيارة هي اللي وقعت طبعا ده إحنا حتى معرفتاش نرجع بيها مصر ولا ولا اها أنتم من مصر أيوان عم دهنو مصر ها أم الدنيا إذن أنتم ديوف أعزاء علينا تعالوا تعالوا وسنوصلكم إلى الشاطئ بأنفسنا والله بكت. بالطبع ولكن هذان الإسنان اهما معكما أه. ايوه زو غواري انا ولا اعرفه ولا عمر شفته انا وقعت في الميه لقيته بيحاول يتسلل لزق بار حسين ايوه ايوه هم هم معانا بابا زعيم عصابة برعاية اتصالات هو يا ابني مش ناوي تروح بقى لا يعني ايه عايش بيتكم لا انا مش عايز ارجع البيت تاني ليه بقى ان شاء الله اصل بابي ومامي على طول بيزعقوا وبيتخانقوا ومبيلعبوش معايا ايوه بس هم اكيد بيحبوك وعايزين يشوفوك دول عاملين اعلان وبيدوروا علي واللي حيلاقيني هياخد مكافاه ايه مكافاه فين الاعلان ده اهو لقيته متعلق امبارح في الشارع وساكت من ساعتها ثانيه واحده ثانيه واحده مكافاه ازاي كان أبوك هو اللي مديك عشان معاه لا أنا عم حسين خدني من العصابة اللي خطفتني وجابني عليهن. من مين؟ عصابة؟ آه العصابة اللي بتخطف الأطفال لا لا لا لا عندك كده بحكيلي من الأول إيه اللي ودي حسين للعصابة؟ أهلا بكم أهلا بكم شرفتمونا وشرفتم زنجبار بزيارتكم وعلى راي المثل ابتسم أنت في زنجبار لو سمحت أنا عايزة أربع قوة نبات فيها هل هناك حجز باسم حضرتك؟ لا بس أنا على استعداد أدفع أي حاجة عشان أضع فيها سرير انام فيه بعد الليلة الطويلة دي إذن ثانية واحدة حتى أستطلع لجنابك ما إذا كانت هناك غرف شاغرة اه هناك غرفتين فقط خلاص هاخد أنا اوضه وانتوا تناموا في الاوضه التانية ايوه يعني أنا حابت مع عشور وخليل في اوضه مع بعض أمال يعني أنا اللي حابت معهم ثم هي كلها كام ساعة هتنامهم وبعدين نتحرك على طول ماشي ماشي بس لو كده أنا اللي هنام على السرير وعشور ياخد خليل في حضنه ويدامه على الأرض لكن نفذ الأوامر وانت ساكت يا عشور أه أمرك أمرك يا جنابك إيه ده إيه ده بصوا كده مش هي دي نجلق ها؟ نجلق. فين؟ ايه هناك ايه هي مش هي دي اللي خارجه من الفندق ايوه اي ايه الصدفة دي ايه ده؟ يعني ننزل في نفس الفندق اللي هي نازله فيه هذا هو الفندق الوحيد في زنجبار يا فندم يبقى حظنا حلو ادينا عرفنا هي فين نطلع بقى ننام ولما نصحى بقى ننام ايه؟ احنا حنطلع وراها دلوقتي يلاوي بقولك هي الست دي وصلت إمتى؟ بالأمس ليلا. طب ومتعرفش هي رايحة فين دلوقتي؟ الغابات الزنجبارية طلبت سيارة لتوصيلها إلى هناك رغم تحذيري لها من خطورتي ذلك طب أنا بقى كمان عايزة عربية توجين الغابات إيه؟ أنت مستمع بيقولك ده خطر جدا. مدام هي رايحة يبقى لازم نطلع وراه لكن إحنا ما غيرناش هدوبنا حتى أنا بقول نطلع نغير نريح لنا ساعتين ولما نصحى ناكل ونحلي و بقولك ايه احنا هنطلع وراها دلوقتي حالا يلا بسرعه قبل ما تغيب عن عينينا لكن انا لسه مبلول حتنشف في الطريق يلا بقى بسرعه <مم> حسن قولي عملت ايه لقيت مامي لا لكن عرفت هي راحت فين فين التحريات اللي عملتها بتقول انها اتحركت امبارح من المطار بالطياره الخاصه بتاعت نحنوح بيه وطلعت بيها في الطريق لزنجبار زنجبار وإيه اللي حيودي مامي هناك؟ مش عارف لكن مش دي المشكلة أمال إيه؟ أنا أول ما عرفت إن أخير الطيارة كلمت زمايلي في قوات الجوية وطلبت منهم يتابعوا الطيارة عشان أول ما توصل يتصلوا بيها لكن... لكن إيه يا حسن اتكلم شافكي أنا آسف الطيارة وصلتش زنجبار الطيارة وقعت بريح بالليل في المية وده معناه إن... مامي مامي لا لا لا مش ممكن مش ممكن أسرع يا عشمور اسرع كده حطوه مننا ده كده اسرع حاجه الطريق هو اللي وحش طب ركز ركز بس وانت سايق لا العربيه هتتقلب بيه ده انا هموت عارف نجلاء ريحه الغابات تعمل ايه السواقه عشور دي حابوت قبل ما نوصل اصلا أسرع يا عاشور اسرع خليك وراه <تصفيق> ورايا ايه بس هو شايفها شايفه اساسا ده اتدخلت يمين في الغابات وبعدها مش عارف رايح فين طب ومستني إيه؟ يلا تخون وراها العربيه مش هينفع تخش غابات يبقا هنا وتعالوا ننزل ندور عليها يا... يلا يلا اطلعوا دوروا عليها وانا حسبناكم هنا وانت مش حتيجي معانا يا خوانه كلنا هنيجي خلاص اطلع انت معاهم وانا حسبناكم هنا و... و... انا قلت كلنا يلا فضل قدامي من راحتين بس اقلبوا الغب عليها احنا لازم نعرف هي راحت فين الله مش هي تيها العربية فين لام العربية واقفة ايه ومستملكم ايه بسرعة ايه دة دي العربية فضية وين بماد دلاقة راحت فين اللهم اللهم اللهم. الله ايه ايه الصوت دا الشبكة هي بالعربية والعربية بطبيعة الصوت ديا هاه تدanki الحربية بالنخبط جنبلة هивают جنبلة واحد الفجر دلوقتي بس افتي هوا